والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غيرون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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مر منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم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 يوم أخرجون من الأجداف سراعا كانهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون